وَ سِمُهُ على الْخُرْطُ إِ بَلَنَاهُم كَنَابَلَنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقَسَم لَا يَصِْمٌهَا مُصِحِي وَلَا يَسْتَتْنُون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرطكم إن كنتم فَطَنَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَقَدْ أَعَانَ حَقْدٌ قَادِرٌ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّ نُونَ بَل نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا اقْبَلَ بَعْضُهُمَا لَا بَعْضٌ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا قَدْ ضَلِّينَا عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا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 أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ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 كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون